بوك تو كتوريولكا أربعة عشر أربعة عشر سبالبوس الألوان الألوان سنيغس إيرا بالتس Elfelž abjad. Saulė yra geltona. Elšemsu safra. Elšems safra. Apelsinas yra oranžinis. Elburtu kalė burtukalija. Elburtu kalė Vyšne yra raudona. الكرزه حمراء الكرزه حمراء دنجوس يرا ميلينس السماء زرقاء السماء زرقاء جلا العشب اخضر العشب أخضر ira ruda aturba bunia aturba bunia debesis ira pilkas asahaba ramadiya Įtarą talą žalia, sauda. Kokios spalvos yra sniegas? Baltas. Melau nu felž abjad. Melau nel felž abjad. Kokios spalvos yra saulė? Geltonos. Melau nusiems asfar. Melau Asfar. Kokios spalvos yra apelsinas oranžinės. Melaunul burtukala burtukali. Melaunal burtukala burtukali. Kokios spalvos yra višne raudonos. Melaunul karaz ahmar. ما لون الكرس؟ احمر. كوكوس بالفوس ما لون السماء؟ أزرق ما لون السماء؟ ازرق. كوكوس بالفوس ما لون العشب؟ اخضر. ما لون العشب؟ أخضر كوكوز بالوصير جامي رودوص ما لون التربة بنيا ما لون التربة بنيا كوكوز بالوصير دبسس بلقوص ما لون السحابة رمادي ما لون السحاب رمادي كوخو ما لونو ايطارات العجلات اسود ما لون ايطارات العجلات اسود